بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من انها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله بدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حربا كبيرا وإن خفتموا ألا تقصدوا في اليتاما فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتموا ألا تعدلوا فواحدة أما ملكة إيمانكم ذلك عدنا وآتوا النساء صدقات نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه هنيئا مريئا ولا توتوا السفهات التي جعل الله لكم فيها ما فيها مقسوم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فاينا لستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدورنا يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان ونقربوا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 الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن نثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلا النص ولعبوين كل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبويه فلهم من الثلث فإن كان له إخوة فلهم من السدس من بعد وصيته يوسي بها عودين إن الله إن الله كان علي حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لون ولد فإن كان لون ولد فلقوم الربع مما تركنا من بعد وصية توصي بها عودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية توصي بها عود وإن كان رجل يورث كلا تنويم وله ولمه أخنا فلكل واحد منهم الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها عودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يُطِعِ الله ورسوله ندخله جَنَّاتٍ تجري من تَحْتِهَا الانهار خَالِدِينَ فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله وَيَتَعَدَّ حدوده ندخله نارا خَالِدًا فيها وَلَهُ عذاب مهين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 وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا ليما يا بعض ما اتيتمون إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروا بالمعروف فإن كرهتمون فأساء تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم وحدهن بانطارا لا تأخذوا منه شيئا أتأخذوا له بغتانا وعثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إن وسبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات اخ وبنات اخت وعماتكم اللاتي ارضانكم وخالاتكم من الرضاه وامهات نسائكم ورباعبكم اللاتي في حجوركم مِن نسائكم التي دَخَلْتُم بهم فَإِن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلائل وابنائكم الذين من أَصْلَابِكُمْ وأن تجمعوا بين لفتين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراغيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ فَزَوِّجُوهُنَّ بِعِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا متخذات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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا عموالكم بينكم بالباطن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصنيه نارا وكان ذلك على الله يَسِيرًا اذ تجتنبوا كبائر ما تُنْهَوْنَ عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا وكريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما وَاسْأَلُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلْ إِنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَنَغْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدَ تَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرِّجَالُ قَوْلًا على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شطاق بينهما فبعثوا حكما من آله وحكما من آنهاء إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبد الله ولا ومن وبالوالدين إحسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجار ذ القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك تيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمنون الناس بالفخر ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون اموالهم بها الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان لهم قليلا فساء قليلا وماذا عليهم لوانوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم علينا ان الله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 يا أيها الذين همَّنوا لا تقربوا الصلاة واتمسكوا حتى تعلموا ما تقولون ولا جربني اللعاب نسبيرا حتى تختسلوا وإن قوم من رضا أو على سفر نوجا أحدا منكم من الغائض أو لمست النساء فلم تجدوا ما يمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجويكم وعيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تظلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ونيا وكفى بالله نصيرا من الذين آدوا يحرفون الكلمة عن ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بأنسنتهم وطال في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نغمس وجوه فنردها على ادبارنا او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا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 نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطهوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين نعنهم الله يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يوتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن ومنهم من صدعا وكفى بجن مسعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أمدا لهم فيها أزواج مضهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تود لما نات إلى أهنها وإذا حكمتم بين الناس أن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 ذلك خير وأحسن تاويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزن إليك وما أنزن من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أَنزَلَ الله وَإِلَى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك يعلم الله ما في <تصفيق> فأعرض عنهم لهم في <تصفيق> أقوسين طولا بني وما أرسل من الرسل لله لطاعه بإذن الله ولو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 أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثميتا وإذا لآتيناهم من لدنا عجرا عظيما وناديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولا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 فلنوخذوا حذركم فانفروا ثباتنا انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئا فإن صابتكم مصيبة قال قد نعم الله علي إذ لمكم معهم ولئن صابكم فضل من الله لا يقول لم يكن بينكم وبينهما موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما في سب في الله الذين يشرون الحياة وما يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب، فسوف نهدي عجرًا عظيمًا، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا ربنا بَرِيَّةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سبيل الله.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 لولا عَلَيْنَا كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى قُلْ قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة نفسك وأرسل لك للناس رسولا وكفى بالله شيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله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 ومن من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسا بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من الله وَمَن يضل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم عولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاعوكم حصل الصدور أن يقاتلوكم أو قومهم ولو شاء الله نسلقهم عليكم فنقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وعلقوا السلم وما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا عليكم السلم ويكفوا يوم فأخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا قطعا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنون فتحرير رقبتهم مؤمنه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه إلى أهله وتحرير رقبة Amen.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 سبين الله فتبينون ولا تقولون لمن الطاع إلكم السلام لستم من تم الدنيا فعياذ الله مغامر كثيرة كذالك كونتم قبل فمن الله عليكم فتبينون إن الله كان بما تعمدون خبيرا لا يستوي الطاع من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في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 يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحنا تقصروا من الصلاة إن خفتموا أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة من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 أو كنت مرضى أو كنت مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عدل الكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فذكر الله قيامه وقعوده وعلى جنوبكم فإذا ضمّعتم فاقم الصلاة إن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يالمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا بالحق لتحكم بين الناس بما أنزل الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله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 الحياه الدنيا فمن يجادر الله عنهم يوم القيامه ام من يقول عليهم وكيلا ومن يعمل سوء انا نفسه ثم يستغفر الله استغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه واثما ثم يرمي به بريا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لما الطا أي فتمن منهم أي يضل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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقتنا ومعروفنا معروف بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جنم وساعة مصيرا إن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 اِنا ذا وان يدعون الا شيطانا لم الله وقال لاتخذنا من عبادك نصيبا مخرضا ولو ضللناهم ولو من نينهم ولنا مرناهم والامرنهم فلا يبتكن الله ومن الشيط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 عمل من الصالحات من ذكر نوثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة, يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن نسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء, يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا يتامى بالقصاص وما تفعلوا من خير فان الله كان به علما وان امراه خافت من بعلها نشوزا او عراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصالح بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وذو حرستم فلا تميلوا كل المين فتذرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين الكتاب من قبلكم وعياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فَإِنَّ لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله مَا في السماوات وما في الْأَرْضِ وكفى بالله وكيلا إن يشع يذهبكم أَيُّهَا الناس وياتب آخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا وَالْآخِرَةِ وكان الله سميعا بصيرا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كونوا قوامين أمين بالقسط شهداء على الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيلا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى تعدلون وإن أو فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا الذين آمنوا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 ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا ليما الذين يتخذون الكافرين عنياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتموا ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم موعظا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعون، وعندما قاموا إلى الصلاة قاموا كساء يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا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 إن المنافذين في الدرك لسفل من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 وكان الله شاكراً عليماً لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن تبدو خير لو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً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 اولئك سوف نوتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما يسأل اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا انرنا الله جهره فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وعاد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 وبخفرهم وقولهم على مَرْيَمَ بهتانا عَظِيمًا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبئ لهم وَإِنَّ الذين اختلفوا فيهن في شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل الله, إليه وكان الله season, Hakima.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 من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونسباط وعيسى وعيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين وموذرين ليلا يكون للناس على الله حجة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 فجعلناهم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسير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 سيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم عجورا ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا ليما ولا يجدون لهم من دون الله وليه ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا